المشاهدين أهلاً وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من زمن المعجزات معنا النهاردة شخص كان مريض الدكتور طرده من العيادة لأنه فقد الأمل فيه تعالوا بينا نشوف إلي حصل باسم أهلاً بيك أهلاً بيك يا أخويا يا ترى إلي حصل لك وإيه السبب إن الدكتور طردك البداية إنه حصل إني كانت هي حدثة كنت ماشي في الشارع ولا راكب مكرباز؟ كنت, كنت راكب عجلة آه. وما كنتش عارف كانت الفترة دي فترة امتحانات فانا كنت قاعد في البيت فترة كبيرة اوي فجانا ضيف فجاي بعجلة فانا جات فرصة طلعت من ورا البيت عشان خاطر يعني اشم نفسي وارجع لمذاكرتين من ورا بابا وماما طبعا آه. كان عندك كم سنة وقتها؟ الكلام ده حصل في, في 99 والدخول على 2000 في نهاية السنة آه. كنت في الاعدادية فاللي حصل إن أنا ما كنتش عارف إن الجدوم بتاع العجلة مفكوك فكان لو أنا قابل مركب العجلة وشديت وكده كان هيطلع فيه ده ما كنتش عارف فكنت بجري بيها وبروح واجي ما كانش في مشكلة فكنت جاي من منزل مكان عالي وبينتهي بمكان واطي فده أنا جاي سريع وده بيساعدني إن أنا أسرع أكتر وكان في عربية جاي ورايا بتديني تلاكس إن أنا عديها العربية ما عملت ليش حاجة لكن أنا مفوضة عديها أدي له مكان عشانه يعدي فأنا مش عارف أتحكم في نفسي فجيت أتحرك لقيت الجدون تفك خالص وهو اللي بقى متحكم فيه يعني أنا مفهود بكون ثابت الطبيعة يكون ماشي كده فهو لما ده متفك هو البيضي بدأ يروح ويجي بطريقة أنا مش قادر أتحكم فيه فحاولت آه. أنا أشد أعصابي وأحاول أودي مين أو الشمال فالعجل اتجربح فوقع فأنا جيت بحملي كله مع بالجدون كده نفس الشكل ده كده فالجدون ده خبط دفن. في جنبي في الشمال بس ما ما عملش حاجة خارجية لكن عمل داخلي وده كان أصعب yeah. فأنا طبعا أول ما حصل كده يعني وقع علي أسابات ما عرفتش أعمل ولا حاجة ما كنتش قادرة أقوم حتى الكلام ما كنتش قادرة أتكلم شاورت الحد يجي يشيل للعجلة وأنا أخدت جنب وجبت كل اللي في بطني بطنة اه oh, رجعت اه جبت كل oh. اللي في بطني بعدها فهديت شوية عشان البيت ما ياخدش برضو خبر وعملت العجلة زي ما كانت وحطيتها مكانها ودخلت البيت مرة تاني أنا شقتنا ليها بابين باب خلفي وباب أمامي فانا حطيتها ورجعت لفيت من وراء ومحدش خد باله مني ودخلت عادي وبعدها خدت شاور وشيلت كل أثار الترجيع عشان خطر محدش ياخد باله ومرضتش أعرف حد في البيت قعدت أسبوع كامل بعاني مع نفسي أكل ورجع ومرضاش أقول لهم حاجة فلما تيجي ماما تقول لبابا فيقول لها يمكن برد أنا مش قد أتكلم سايبه يقول كل اللي عنده فمرة قال برد مرة قال يمكن في حاجة أكل حاجة مش كويسة طلعوا كل الحاجة اللي ممكن تيجي تخلي الحق الواحد يرجع فأنا فانا لما قيت نفسي تعبت وفاض بيا مش قادر استحمل قلت لازم اقول له على الحقي فما درتش اقول لبابا شخصيا فروحت قلت لماما ماما شغلها في الصحه فقلت لها يا ماما ده حصل معايا كذا وكذا وكذا هو ده السبب اللي مخلينا نرجع اتخضت أوه. جدا وفي ساعتها خدتني رحت الدكتور عملت اشعه فاول دكتور رحت له فقال لي الجهاز بتاعي قديم بس انا شاكك انه يكون فيه ثقب في الطحال وفي نزيف داخلي من فقال أنا بس مش قدرت أكذ فحاولك الأخصائي أشعة ده مخصوص ما بيعملش حاجة غير أشعة بس حيو. فروحت عنده قال ما فيش حاجة يعني الأشعة قالت إن ما فيش سقب ولا حاجة اه الأولاني قال أنا شايف قدامي احتمال يكون في سق ب التاني ده أخصائي مفروض يكون أدق من الأولاني طبع فقال ما فيش حاجة الله وذا كان سبب المرار فيما بعد فرجعت البيت فبدأ يقول يمكن هوا بدأ يمكن يقول يمكن أكتر من شيء غير موضوع السق ده خالص فضلت الحالة من سوء إلى أسوأ ومفيش أي راجع في حاجة كل البراشيم خدتها ما بتعملش أي حاجة دي مش مش بتاعتها مش العلاج المصبوط مش علاجها المصبوط بتاعها فبقيت داخل في الأسبوع الثاني مفيش أكل وأي أكل بيخش برجعه وصلت الدرجة إن أنا بردت أجيب العصارة بتاعتي من جوه ومفيش أكل بدأ الجسم بدأ ينزل بكتير جدا وسني كان صغير فما كنتش قادرة أستحمل أو كان بيحصل لفيت على الدكاترة كتير ما مافتكرش أن أنا روحت لكام دكتور بس مم. لفيت كتير جدا على كل الدكاترة اللي ممكن يتخصصوا في في المرض ده أوه. أو المشكلة دي رحت لدكتور أخيرة بالصدفة طلعت هي مرات الدكتور اللي قال ما فيش حاجة فقالت لي بعد ما قفل العيادة هستناكم أنا هروح وانا هكشف بنفسي مرة تاني كان عدى الكلام ده أسبوع تاني وأنا تعبان ففضلت استنتها بعد ما خلصت العيادة بتاعتها ورحت عشان تعمل أشاعة تاني قعدت يمكن أكتر من ربع ساعة وكانت دي أكتر مدة حد يطول وأنا تحتيه هو بيفحص في بطني وبيشوف المشكلة فيه أوه. فبعد أكتر من عشر تيام طلع أنه كلام الدكتور الأولين هو صح الأول خالص الأول خالص أنه فيه سجب في الطحال، طبعا الدم بدأ يكتر من عشر تيام النزيف نزيف ينزل اكتر آه في نزيف طبعا اخر دكتور رحت له قبل الدكتوره دي هو ده اللي طردني من العياد مم. ده كان زميل ماما في الشغل فهي اخذته هو, هو استاذ دكتور جامعه في اسيوط فرحنا له كنا حاطين الامل كله فيه آه. حد كان مستوى بروفيشنال فلما رحنا له فبيشوف النبض في الايد مفيش نبض بيشوف النبض في القلب مش مش قادر يميز حاجه خفيفه جدا مش باينه فباسلوب ما بدا يمشينا فماما الحت عليه فبدأ يطردنا بأسلوب عالي لأ خديه واجربيه على قارب على، على محافظة ليك وحوفا عليك يعني هو مش بصراحة ما كانش خايف أكتر من خايف لأن أموت عنده أوه. يعني هو قال لها لفظة مش ممكن أنساء قالها لها أنت جايبالي ابنك ميت وعايز أن ألعب فيه ياه فبعد... الدرجة دي آه، تاني يوم كلم زميلة مامه في الشغل هو شخص مش مسيحي فقال لها زميلة جايبالي ابنها ميت وعايز أن تجيبلي تهمة <تصفيق> ابنها ده أنا شفت امبارح شفت عينيه شفت نمضاته شفت الدنيا بتاعته ده مش هيعيش معها سبوع تاني <تصفيق> لما قال كده الماما ماما طبط مكانها بابا كان دايما بيصلي بالقلب تقول قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يحصل عليك أمر <تصفيق> عظيم انت وصانع عجائب كان دايما لدرجة انهم جابت الايتين دول وحطوهم في الاوضه وكان دايما يبص ويصلي بيهم مم. ماما كانت طبعا منهارة نهيار غير عادي كان كل اللي بيخش عندي في الاوضه ويخرج ده طبعا عرفته بعد من رب بدأ يتمجز كان يخش ويطلع يقول ده مش هيعيش تاني كانت ماما تنام جنبي بالليل تصحيني الساعة أربعة خمسة تشوفني حي ولا يعني كانت تقولي باسم أنت تاكل. لك تاكل فأنا كنت اشخط فيها لأن أنا ما كنت بهرب من تعبي للنوم يعني. ومش عايز حد يصحيني أنا ما كنتش بقدر امشي طبيعي فكنت دايما أكون ماشي محني كدا. لان السوق هنا في الجنب فما اقدرش أفر ظهري خالص yeah, ودايما yeah. ترجيع ففقلت لي انا ما كنتش عايز ااكد لك لكن كنت بطمن أشوفك أنت حي ولا لا إن أنت yeah, انت yeah. كانت في اثار بتبان عليك اثار حد مش مش حي اثار حد ميت كانت yeah, yeah. يعنيك بتعمل منظر معين كانت هي بتخاف فتغمزني تصحيني yeah, yeah. تشوفني حي ولا لا لكن كان دايما الايتين دول كانوا بيتغلغلوا بي بي جوه والدي وهو بيصلي هو واثق إن الرب ليه ليه امر يقدر يستطيع على كل شيء ولا يحصل على الأمر واصل كله أنا كنت شايف الدنيا كلها منهارة والدتي منهارة جدا والدي ماسك في وعود ربنا ودموعه ما لي يعنيه ومش قادر مش عارف يعمل ايه كل ما إمكانه هو كان يعمله بس مش مش عارف يعمل حاجة مش بيده حاجة حتى الدكاتر خدوا فترة فشله ايه. بس الله بدأ يتمجد بدأ بالدكتورة دي راح قالت الدم ده لو كان فيه تلوث هنضطر نفتح لو ما كانش فيه تلوث هنديله علاج معين والدم ده هي يعني هيروح بعدين في الفضلات وما يكونش في أي مشاكل جابوا حقنا كبيرة يعني حقنا كبيرة أنا ومرة أخد بالي منها ودخلوها في بطني أنا ما حسيتش بيها خالص من كتر ما كنت رمانا كنت فاقد الحس مجرد عينين مفتوحة وشايف وسامع لكن مش مش حس بأي حاجة يعني أنا لو كان حد قطع حتى مني ما كنتش أحس فدخلوا الحقنا دي في بطني وخدوا عينة من الدم اللي كان استنزف ونزل لكن اشكر ربنا انه طلع مش متسنم ما كانش فيه مشكله فبدات اكون امشي على كورس علاج يمكن كنت اخد ست حقن يومية وده غير جيلكوز ان طبعا ما كانش فيه اكل وما كانش نافع عن انا اكل فاستمريت كان الرب يتمجد بالطريقه دي سالته بعدها سؤال يا رب انا كنت هموت وانت نجتني انا عايز اعرف ليه ليه انت عملت كده ليه دي كنت بساهله كتير مع رب بس كانت بتيجي في احيان كانت تبقى تزمر وفي احيان كنت انا عايز امدحه في المره دي كنت بمجده قبل كده كان عندي وانا برضو وأنا طفل كان عندي جيوب انفيه وانفلونزا انا وصغير وقعت برضو من منحدر زي كده دخل في مراخير هنا سيخ صغير فعمل عمل لحميه لما كبرت جات جيوب انفيه فبقيت ما بقدرش اتكلم طبيعي اطلاقا وكان الرب مديني موهبه التسبيح والعزف وانا برنمله وكنت مخنفي جدا مش قادر اطلع الصوت مش قادر خالص فكنت أقولي رب أنت يعني يعني هروح مكان يتحكوا علي مش همجدك يعني الدنيا هتضيع خالص فأنا وراجع من خدمة كنت في المنيا وراجع بيتي وتاني يوم عندي يوم روحي وأنا وناين بكل بساطة بكل بساطة صدقيني ما كنتش أتوقع أن الله ممكن يعمل معجزة تانية لكن بكل بساطة بقوله وديني حتى وقت التسبيح النص ساعة أو ساعة ربع الديهاني أكون مدون أي ألم أكون بقدر أتنفس وأكون بقدر أتكلم طبيعي أنا ما كنتش بقدر أتنفس من مريخي إطلاقاً كان دائماً الشهيق الزفير آه ده طبعاً كان بيسبب لي مشاكل في الحنجرة وفي الصدر ده طبعاً مش صحي فوالصلاة بسيطة دي وأنا نائم جاني رب في صورة كنت موجود في مكان زي ما إحنا موجودين كده وحد كان قائد خدمة كان موجود في المكان من ورا واثنين قادة فريق بيسأ أنا كنت بشارك معاه فترة فقالوا لي أنت هتقول حاجة فردي هتقولها وحدك والفريق هيكمل معك أنا رفضت قلت له ما أنا عندي جيوب أنفية ولحمية أقوله إزاي أوه. أنتوا, انتوا كده مش بتساعدوني أنتوا كده بتفضحوني أنا كده هقق أنا كده بال يعني هعق الدنيا خالص أوه. فالخادم سمع من بره صوتنا العالي فجه واقف فبيقول في إيه إيه المشكلة فقلت له عايزين أرنم وحدي فردي وأنا تعبان مش هقدر فبص اللي بصة أنا ما فهمتهاش لكن حسيت بها اللي بيقول أنت يعني أنت مش عارف مين معك أنت مش عارف أنت بترنم لمين وبتعبد مين يقدر يعمل لك كده فجه قرب علي كان هو في نهاية الكنيسة وأنا على المنبر فهو جاي بيقرب علي كل ما يقرب مني اكتر كل ما الهيئه بتاعته بتتغير يا سلام. يعني كان حضرتك كده جاي من بعيد وكل ما بتقربي علي الوش بتغير الملامح الشعر اللبس لحد لما بقي زي بالظبط أنا وحضرتك كده كان قدامي تبارك اسمه لكل المجد ربي يسوع يا سوعة. سلام أنا يعني ما كنتش قادر أتكلم خالص مش قادر أتكلم قيد باصص كده وما بحلق بعناي ومش عارف أو لي فقال لي كلمتين قال لي مشكلة فين مم. فبرضو ما قدرتش أرد شاورتله على, على ملاخيري فحط إصابعين والاثنين دول نفس الشكل كده حطهم كده يا سلام المشهد ظلم خالص مشوفتش حالي لحد النهاردة لحد النهاردة الكلام ده كان حاصل في 2005 أو 2004 لحد النهاردة النهاردة 2011 ما شتكتش من جيوب 2000 ولا لحمية وبتكلم طبيعي حتى لو حضرت لحظي في الكلام ما فيش أي حاجة وده هو اللي عملوا معايا من الموت لما حصل سكب في الطحال وبعديها عمل كده والسؤال أنا سألته لو أنت ليه عملت كده كان بيعد فيي من 99 لحد النهاردة نكون حد اللي بيخدمه رغم إن أنا ما كنتش استاهل خدني من مذابل من واحد كان دايما بيبيشأوا صورة البيت عنده من واحد دايما أبوه وأمه كانوا بيضربوه بسبب إن هو كان بصاحب الأشرار إنه جيبه ويقوله أنت هتمسك عود وأنت ترنم وأنت تشهد عني بالتسبيح وتجرس تكرس بإسمي بالتسبيح وكون... رب عظيم يا باسم بس أنا عايز أقولك على حاجة أنت طلعت بينا من حتى لحتة بس ما قدرتش شو أقافك لأن أنت بتقول لي دلوقتي كان عندك لحمية وأنا سمعت بتتكلم حلو فكنت عايز أعرف أعرف إلّا حظ وكملت الاختبار بتاع اللحمية ده شيء جميل جدا لكن متهائل المشاهدين دلوقتي عايزين يعرفوا إيه اللي حصل مع التحال التحال بدأ أخذ العلاج أرجع للعلاج الكرسي الطبيعي ده تاني وكنا كانت الأخوة ييجوا عندي في البيت والدي والدتي كانوا واحدوا يصالوا إن العلاج الرب يتمجد من خلاله أو يكون بيشفي مم. لأنه كنت عايز أوصله في المعجزتين إن أنا ما ما ما, ما, ما غلطتش في ربنا أو, أو ما عملتش حاجة أوفر عشان خاطر تحصل معجزة لكن الله بيتمجد بطرق مختلفه في الاختبار الثاني انا انا صليت صلاه بسيطه جدا قبل النوم اللي احنا بنسميها صلاه مختصرة اللي هو في اختبار الرب تمجد في اختبار الجيوب الالفيه واللحميه اه احنا عرفناها خلاص في في الحاجه الثانيه الله تمجد من خلال الطب بطريقة تانية بسيطة كان فيها كان بيشكل فيا وبيشكل في والدي ووالدتي حاجة تانية مم. دي جات لما أنا كنت بقول رب انت ليه بتعمل كده انت ليه خليتنا يعني ما كنت هموت وخليتنا احيه جيت أنا وفي القاهرة اتصلت بوالدتي وقلت لها يا ماما الرب داعيني للخدمة اسيب الشغل ولا اعمل ردت عليا رد رجعني ثاني للاختبار قالت لي هو اللي أومك من الموت زمان ما قدرش أنا أقول لك اخدمه وتخدموش أنت من هنا ورايح انت, أنت بتاعه هو أنا أمك بالجسد لكن أوه. هو أنت كنت تروح مني وهو رجعك تاني فأنت بتاعه اعملوا اللي هو يقول لك عليه فكان الله بيشكل فيي وكان بيشكل في والدتي وفي والدي وكل الناس اللي حوالينا وبيعلن أنه هو عظيم ويقدر يتمجد بلمسة مرة واحدة أو, أو بخلال الطب أو, بخل... أو بخلال الدواء اللي انت خادم هو ده السبب في شفاء ال التحول م... م... في الماء مشيت مشيت على الكرسي كنت أنا وبأخذوا الكرسي العلاج كنت بروح الإمتحان مم. برضو رب الداني نعمة نجحت بدون ما أخذ أي حاجة أو أطلع بأي حاجة تكون في الشهادة بتاعتي لكن نجحت صافي والرب تمجد في ال... من خلال العلاج وبرات أمشي على كرسي علاج لمدة شهر كامل والرب تمجد برضو من خلال العلاج تكونك يا باسم إنك بدتنا يعني الاختبار الجميل ده وبتجهد عن أيد الرب العظيمة مم. اللي بتشفي أعزائي المشاهدين الطحال والجيوب الأنفية الثقب والبهدله اللي كان فيها باسم ربنا شفايه عندك مرض أو اثنين أو ثلاثة ربنا يقدر يشفي يمدي إيد الرب ويشفيك لأن الأطباء لو فشلوا في العلاج الرب ما يفشل الأطباء ممكن يدوك العلاج غلط لكن الرب بكلمة منه يقدر يشفي كل الامراض حتى الامراض المستعصيه مش صعبه عليه تعال ليسوع مد ايدك وهو يشفيك تعالوا بينا دلوقتي نشوف الاسي السماء أهلاً المشاهدين بنرجع معاكم بعد ما شوفنا لقاء واختبار معجزة جميلة الرب عملها ومعانا النهاردة موضوع حقيقي من موضوعات المهمة قوي معجزة عملها الرب في إنجيل يوحنا وأصاحها اربعة وبالتحديد من عدد سبعة واربعين يعني إن شاء الله تشوف المعجزة دي على الشاشة والآيات دي هتبقى موجودة قدامك لكن المغزى بتاعها هو عبارة عن سؤال هل يستطيع الله أن يشفي من على بعد ولا لازم يبقى موجود في المكان هل رب يسوع يقدر يعمل كده معنا ضيفنا المبارك الجنب الأسيس متحت أهلا بك حلق أسيس أهلا بك حضرتك هاي شفت حضرتك الـ الـ يعني المعجزة الموجودة في يوحنا أصاح 4 من عدد 37 تحب تحكي لنا الأول يا حلق أسيس كده في مختصر شديد هي المعجزة بتتكلم عن خادم الملك اللي كان عنده ابن مريد وذهب إلى المسيح بعد سماعه عن إجراءه الآيات ومعجزات وطلب منه باختصار شديد أن يشفي ابنه وكان يتوقع أنه المسيح ينزل معه إلى مكانه لكن اللي حدث أن الرب يسوع قال كلمة وفيها شفي وتعافى الابن آه في تلك اللحظة آه. آه طب المسيح راح هناك؟ لا لم يذهب طب صلى عليه ولا؟ ولا صلى هو كل اللي قاله انه قال كلمة يعني الكلمة خرج من فمه؟ بالظبط كده ابنك حي آه. اذهب م. ابنك حي آه يعني خوة غير عادية بالتأكيد اعتقد حد من المشاهدين النهاردة عنده مشكلة كبيرة ممكن الرب يقول كلمة النهاردة ويقول له اذهب مشكلتك محلولة طبعا الله له كل السلطان والله يتكلم فبكلمة منه تفعل كل الأمور آه يعني يقدر. يعني, يقدر يعني. بالتأكيد طب ايه رأي حضرتك في المعجزة ايه تحليلك للمعجزة دي هو في الحقيقة خلينا نبدأ في البداية من من من من مقارنة بسيطة قبل المعجزة يمكن توضح أمور بسيطة اه, آه. تفضل في هذه المقارنة حضرتك ما ترجع معايا تلقى في إنجيل يوحنا بيركز على فكرة الآية ويركز على فكرة الإيمان السطحي والإيمان العميق <تصفيق> فمثلا لو حضرتك رجعت في إنجيل يوحنا صح 2 عدد 23 بيتكلم عن الإيمان اللي يبنى بس على رؤية الآيات رؤية العجائب فبيقول لما كان في أوروشالين في عيد الفصح صح 2 عدد 23 <تصفيق> آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع شوف نوع الإيمان يعني هما لا يمنون هنا إلا لما شافوا، لما شافوا المعجزات نشوف عدد 24 يقول لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه تقارن نفس القصة في أصحاح 4 عدد 43 بيتكلم بيقول عدد 45 فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أوروشالين في العيد فدي نفس الدائرة لكن يوجه النظر ولا ولا سيما أن الكلمة والآية اللي حدثت هي آية شفاء عن طريق الكلمة فكرة الإيمان العميق لاحظ حضرتك بعد ما المرأة السامرية بشرت كل المدينة يقول هذه الكلمات في عدد 39 فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة عدد 41 يقول فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه أه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم فهو بيتكلم عن نوع من الإيمان السطحي الذي يعتمد فقط على رؤية الشيء رؤية الحدث يعني إذا كانش تحصل معجزة آه, آه ما يؤمنش أشوف أشوف الأول, أشوف الأول. لكن هذا الإيمان نوع الإيمان ده مرفوض هنا في الآية اللي حدثت زي ما هنشوف في تفاصيلها آه يعني إذن يا حلاسيس لو حد بتفرج علينا النهاردة وشايف الحلقة دي نقول له أني ما تخليش المعجزة تكون هي الأساس لكن إيمانك يكون هو الأساس بالضبط. أنت أرز حضرتك بالضبط هو هو الله يهتم دائما أن يعالج الإيمان قبل أن يفعل الأفعال أه فدي مهم يعالج الإيمان. قبل أن يفعل الأفعال. قبل أن يفعل الأفعال. يهتم في ناس داخلية. يقولوا لو شفتني أمشي وراك، لو حليت لي مشكلة دية أنا هبقى تبعك، لو أنت ابني دا لمسته أنا هسلمك حياتي، لو لو وبنحط شروط، هل دولا يبطلوا يقولوا بقى الكلام ده ولا؟ من وجهة نظري إذا مشينا في الشروط دي إحنا بطريقة آه. غير واعية بنحول الله إلى خادم لنا. هذه الحالة الشرطية ما تنفعش مع الله لا لا جميلة الحتة دي لا قولها لنا تاني مع تعبت يعني في هذه الحالة إذا إحنا مشينا بالطريقة دي آه إحنا بنحول الشروط الطريقة آه الشرطية في التعامل التعاون إحنا نحول الله إلى خادم لاحتياجاتنا آه بس وحاشا أن الله و... يكون كده طبعا يعني هي مش مظبوطة كده طبعا بالتأكيد يعني مش لازم نحوله خادم لنا بالتأكيد آه بالتأكيد الله ليه كل الإكرام حتى لو كانوا الناس دول ضعفاء مثلا هو ضعيف يعني غصب عنه حاسس أن الـ الـ الـ الأمر اللي هو فيه صعب قوي وعايزي خلي ربني قرب له بأي طريقة يعني قاضي عن يعني يا حبيش كده آه. آه خلي أقول لحددك حاجة آه إنه المبدأ العام أن الله يعمل الله يعمل آه حتى الرب يسوع نفسه قال هذه الكلمات أنه أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فالله في عمل والمبدأ العام أنه أطلب الرب ما دام يوجد فهو قريب ادعوه آه. ده إذا الله يعمل وعندما يعمل الله يحتاج إلى من يطلبه مننساش في في إنجيل لوقا المرأة اللي كانت تصرخ قائلة أنصفني من خصمي فكرة أنصفني من خصمي يقول الكتاب افلا ينصف الله المختارين الصارخين إليه نهارا وليلا ويضيف كلمة مهمة جدا وهو متمهل عليهم ففي بعض الأحوال يختار الله إنه يتمهل هذا التمهل لا يعني ان الله لا يعمل اذا لا ينبغي ان افرض شروطي على الله مم. انتظر الرب ما حطش الشروط يعني بالتاكيد طب ايه راي حرك؟ يا حضره سيس قبل ما نكمل الموضوع ده معانا مرنم حلو قوي وعايزين نسمع منه تاني الأخ الاخ تامر خلينا حبائي نروح لفاصل ونعود بعمل أليل وعارف أن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن إنا ما عليك بعمل أليل وعارف أن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن En ik zeg: Ran, als het en ik En ik het en الشمس غابت وانا ماشي وضحك الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك ضلت فيا الشمس غابت وانا ماشي وضحك الناس عليا راح اكمل في الليل tot de volgende keer. En dan met het oog op mijn janaas. En de Kun je het niet meer? het niet het niet سيد قاله كلام ويتم في العالم هيكون لكم بيك لكن انا غلبت العالم مش متفاهد في الغربة الشيء بس سيد قاله كلام ويتم في العالم هيكون لكم بيك لكن انا غلبت العالم أنا باطمن انا متطمن هو الحامي ورب العيله انا رافع ايدي بصلي له لكن هو شايل الشيله أنا متطمن أنا متطمن هو الحامي ورب العيلة أنا رافع ايدي بصلي Lijnen stilaan. Mubarak, er حال اسيس لو حد بيتفرج علينا دلوقتي و... وعايز معجزه عايز معجزة نقدر تضحك تصلي معاه ويعني وت... و... معايا طلبات صلاه هنا حي كتير بتجينا لكن يعني حي في في طلبات صلاه الناس الناس محتاجه فعلا ان ربنا ي... يعني يلمس يلمس حياتهم او ي... يلمسوا بلمسه بلمسه شفاء في في حاجه هنا يعني ال, ال... الأخ يعني يعني بيعاني من أمرات كتيرة قوي وحاسن هو نهايته الموت يقول أنا حاسن نهايته الموت لكن في نفس الوقت أنا عندي إيمان ربنا يقدر يقيمني هو حي ما علش اسمه على الأسيس تحب تصلي معاه و... طبعًا وربي يلمسه المعرضه؟ بالتأكيد نصلي بس عايزة أقول حاجة أه الصراع تفضل, الصراع تفضل, تفضل, تفضل إحنا في كل حالة في كل موقف نتعرض لي إحنا بنطلب الله آه. بايمان ومنسوب الايمان عندنا بيرتفع من وقت للتاني بالتدريج وبنبقى متاحين لله انه يتعامل معنا في النهايه احنا بنسلم لله م. ما هي الطريقه التي ياتي بها احنا بنسلم لله م. لا نحدد طريقه في هذه الحاله نقدر نصلي لهذا الاخ بهذه بالزبط. الطريقة ما حددتش الطريقه وأحد ربنا ما شفهوش يديره رب نعمة ونصلي إن رب يعمل معه معاه والله يستطيع ويقدر على كل شيء على كل شيء طيب تغمض عليك حسنك وتصلي معاه تفضل تفضل حسنك إلهنا صالح من كل القلب بنشكرك ونعظمك شكرك لأنك أنت حي شكرك لأنك أنت متداخل في كل ظروفنا أنت مش بعيد عن أحزننا وأوجعنا وأمرضنا أم <تصفيق> أنت اللي وعدتنا في فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين أنت تستطيع أن تذهب يا رب إلى هذا الشخص في حرته في اضطرابه في مرضه في يأسه وتستطيع يا رب أن تمد يدك بلمسة شفاء بالطريقة التي تراها وإحنا بنصلي من أجل لمسة الشفاء بنصلي يا رب أنه تتعامل مع كل ضعف إيمان زي ما قالك واحد تاني إنه أؤمن يا سيد فاعن عدم إيمان إد إن يبنى إيمانه كل يوم يتيقن أنك قادر على كل شيء كل يوم يتيقن أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر إحنا بنعظمك ونباركك لأنك انت حاضر في وسطنا وتستطيع أن تتعامل مع أمرضنا وأوجعنا وأتعبنا لكل المال امين أمين أنا عايز أقول لك النهاردة رب بيشجعك رب بيديك نعمة رب بيديك بركة رب بيقومك عن الضعف اللي انت فيه ان ليك اله حي اللي شف هذا الابن ابن خادم الملك اللي قال له يسوع ابنك حي أنا عايز أقول لك يسوع بيقول لك دلوقتي بيقول لك دلوقتي زي ما قال له بالضبط أنا هقول كلمة وهفتح فمي وهنطقلك بيها مشكلتك محلوله مرضك ليه علاج الباب المقفول هيفتحه قدامك صدقني يسوع بعت كلمه ليك شخصيا النهارده خدها منه